صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع ردته المعين وادعوا عسى يا آية أم تشفعي واتلمعي داو الأسى دا وادعوا عسى يا آية أم تشفعي و تل معي و معي احضار إلي قلباني عي و تل معي و معي رتل ضت المعي آياته وضم إلى صفحته وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته ضت المعي ضت المعي ضت المعي ضت المعي لدهو شفاء وتشرفا بفم شغوف لم يقنعي قد تلمعي لدهو شفا وتشرفا بفم شغوف Read and read the بردت المعين